الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آملوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط يقول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي كل ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقا وملكا وتدبيرا يقول ابن جرير رحمه الله أي أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد ويقول ابن كثير رحمه الله إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه وقد جاءت ايات كثيرة تدل على هذا العموم كما قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وقال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهذه الجملة تؤيد وهذه أو ماذا نستفيد من معرفتنا وإيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض نستفيد فوائد الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله وأن الله لو قضى عليك مرضا فلا تعترض ولو قضى عليك فقرا فلا تعترض لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء يدل لذلك ما أمرنا الله أن نقول عند المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن الفائدة الأولى من معرفتنا أن لله ملك السماوات والأرض ما هي الرضا بقضاء الله وجهه أنت ملك له يتصرف فيك ما يشاء نعم ويدل لذلك أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته التي يشرف ابنها على الموت حينما أرسلت إليه ليأتي فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب لأنك أنت ملكه وأنت عاريه الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبوله والقيام به لأنك ملكه الفائدة الثالثة أن كل ما في الكون ملك لله سبحانه من غير شريك فما لدينا من متاع ومال وجاه ليس ملكا لنا بل هو ملك لله وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والنبي صلى الله عليه وسلم يقولنا الدنيا حلوة خاضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون قال الله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدره وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبيه نعم من فوائد الايه عموم ملك الله ان السماوات ذوات عدد احاطه الله بكل شيء ثم قال الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر, في أمر النساء ويستفتونك وما هو الإفتاء؟ الإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي قال القرطبي رحمه الله نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم الله يفتيكم فيهن أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه هذه الآية الرجوع إلى ماذا؟ من يعرف ها ها لا لا رجوع لاول الصوره هذه الايه رجوع لاول الصوره كما سنذكر الان في الشرح هذه الايه رجوع لاول الصوره حيث افتى الله اين في اول الصوره في حكم اليتيمه تكون في حج الرجل هذه الايه رجوع الى ما افتتحت به الصوره من امر النساء نعم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن أي قل لهم يا محمد يبين الله لكم ما سألتم في شأنهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تأتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحون إلى آخرة وما يتلى عليكم في الكتاب أي ويبين لكم ما يتلى في القرآن من أمر ميراثهن أي يبين ذلك أي في القرآن لأن القرآن كلام كلام الله عز وجل نعم. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لآخره أين بين ذلك في أول الصورة ما هي الايه التعلق في اليتيمة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة كما قالت عائشة اليتيمة تكون عند الرجل، عند الرجل، ويخشى ألا يعدل فيها فلا يعطيها مهر مثلها، ولا يعدل بحكم أنها يتيمة في حجره يتيمة يتيمة، فالله عز وجل بين ذلك وحذر وقال فإن خفتم ألا تقصط في اليتامى المراد في اليتامى ماذا هنا؟ ما المراد في اليتامى النساء اليتيمات؟ اليتيمة تكون في حجر الرجل لا يعطيها مهر مثلها لا يعدل بحكم أنها يتيمة قال اتركها النساء كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما اثناء وثلاثة واربع انكح واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو اربع بين الله عز وجل ذلك قال في يتام النساء ما معنى في يتام النساء اليتيمات المرأة اليتيمة قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله بما شركته فيعضلها فنزأت هذه الآية تكون عنده اليتيمة فيعجب بجمالها أو يعجب بمالها فيتزوجها لكن يخشى أن يعدل مالها فأمر الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرها او لا يعجب بجمالها ولا بمالها فيعضلها عضلها؟ لا ما معنى العضل المنع. المنع المنع العضل المنع يمنعها فلا يزوجها ولا أبد فيعضلها عن غيرها ويمنعها من التزويج نعم اذن يرغب في زواج اليتيم ان كانت جميله او ذات مال اليس كذلك ولا يعدل او يخاف لا يعدل فنقول له فانكحوا ما طاب لكم من النساء او تكون ليس ليست كذلك فيعضلها اي يمنعها من الزواج في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يحتمل ترغبون أن تنكحوهن ترغبون في نكاحهن ويحتمل ترغبون أن تنكحوهن ترغبون عن نكاحهن ما الفرق؟ الفرق الفرق الثاني لا يرغب في الزواج بها إذن ما المقصود كما يقول من كثير يقول رحمه الله والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء لمانا يجوز إنسان يتزوج اليتيمة التي في حجره لأنه عنه يجوز أن يتزوجها, يتزوجها لكن بشرط أن يعطيها مثل ما يعطي غيرها فإن لم يفعل، فليعدي غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول الصورة. وتارتا لا يكون للرجل فيه رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. وقد تقدم ذلك في أول تقدم ذلك في أول الصورة. إذن في يتامى النساء اليتمات بين ذلك في أول الصورة ألا يعدل فيها ويريد أن يتزوجها فليتركها وليذهب إلى غيرها ففي تحريم هضم حقوق اليتمات فمن خاف ألا يقصد في اليتيم التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له من النساء هذا هو معنى الآية فيش كان نعم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اليتيمات تكون في حجر وليها اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون قلنا أن تنكحون إن إما بمعنى ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن وذكرنا معنى الآية والمستضعفين من الولدان أي ويفتيكم في المستضعفين الصغار أن تعطوهم حقوقهم أن تظروهم وأن تقوموا لليتامى بالقصد نعم أي وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقصد أي بالعدل لماذا اهتم الله عز وجل باليتامى لأن الإنسان ضعيف الإيمان حينما يعلم أن هذا اليتيم أو هذه اليتيمة عندها مال مثلاً أو عنده مال ويعلم أنه لن يحاسبه أحد قد قد يأخذ شيئاً من مال اليتيم وخاصة في الأزمان المتأخرة الذي قل فيها الدين والخوف من الله عز وجل فيجب العدل مع اليتامى سواء عاد في الزواج باليتيمة أو غيرها اليتيم من مات أبوه وهو صغير هو صغير ما تابوه هذا يتيم وله حق وقد ذكرنا ذلك في أول الصورة فعظم الإسلام حق حق اليتيم اجتنبوا السبع المبقى ذكر منها واكلوا مال اليتيم مال اليتيم نعم. وأول الصورة قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموار اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السائل للأمر يا أخوان ليس بالسهل حينما يكون عندك مليون أو مئة ألف أو خمسين ألف أو عشرين ألف لليتيم وأن تعلم أنه لن أحد يسأل وهذا اليتيم عمره سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات قد النفس ما حبها للمال وقلة الدين وقلة الأمانة تتجرى على ذلك فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة التي قل الدين وأصبح أكل الحرام يتسابق الناس على أكل على أكل حرام. فنبهت الشريعة على حق اليتيم تعرفون حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتين على الناس زمان لا يبال المر أكل المال من حلا أو حرام أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم وأن تقوم لليتامى بالقصد تقوم بما فيه إصلاح لليتيم واجب قال الله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ما يجوز قربانه وقال تعالى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وقال تعالى وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامى ونحو ذلك من الآيات فكل ذلك فيه القيام بالقصد اليتامى يعني بالعدل ينبغي الإنسان يقوم بالعدل والعدل قامت عليه السماوات والارض قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصتين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون قال الذين يعدلون في أهلهم وما أولوا نعم وأن تقوموا ليتامى بالقصد إذن يجب العدل مع اليتامى في كل في كل شيء. وإنما جاءت الشريعة بحق اليتيم كما قلنا دائما الضعيف والمسكين ربما يتجر عليه يتجر عليه بعض الناس فيكون حقه قال سعيد بن جبير كما إذا كانت ذات جمال ومال كحتها واستأثرت بها كذلك إن لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها نعم فالمقصود أن الإنسان ينتبه لحق اليتامى ويكرر الله الزواج الحق اليتامى كثيرا في القرآن والسنة لماذا لأنهم موطن موطن ضعف موطن رحمة من فوائد الآية حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نبدأ في فوائد أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا من فواد الآية حلصوا الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية لقوله ويستفتونك لكن الفرق بين فتاوى الصحابة وغيرهم أن الصحابة يستفتي الصحاب يستفتي ليطبق ليعمل ويسأل ما يهمهم من الأمور أما في هذه الأزمنة فيسأل أسئلة تعجيزية وأسئلة لا يستفيدون منها فقط لملء الفراغ لغير ذلك وهذا من الحرمان فإن الإنسان ينبغي أن يسأل ليتعلم ويطبق ومن فوائد الايه اعتناء الصحابه بشان النساء نعم والله عز وجل اهتم بشان النساء لماذا لان المره قد يهضم حقها كما هو موجود الان قد هضم حقها لانها ضعيفه مسكينه وغالبا الضعيف والمسكين قد يهضم حقها قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من كان له امراتان ومال الى احداهما جاء يوم القيامه شقه وشقه مائل مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرجوا حق الضعيفين اليتيم والمرأة وهذا أمر معلوم ولو أردنا أن نذكر بعض القصص خاصة فيما يتعلق الموظفات وغير الموظفات والأموال والأموال لا طالبين المجلس لكنها أصبحت أمور معلومة لا يبغى أن تذكر لأنها أصبحت يعني يعرفها الجميع أصبحت أمور نسمع بها يوميا قديما كنا لا نسمع بها إلا قليل الا اصبحت امر عادي واذا الكثره الطلقات نعم ومن فوائد الايه الرجوع الى ما في كتاب الله وان ما في الكتاب فتوى ممن من الله تبارك وتعالى طيب ومن فوائد الايه الاعتناء باليتيم واليتيمه ليس كذلك اي نعم من علامات الايمان ومن علامات التقوى ان الانسان يهتم بالفقراء والمساكين لماذا لانه لا ولي لهم ولا أحد يحرص عليهم فحينما يهتم باليتيم ويهتم بالفقير فهذا فهذا دين على ايمانه يريد ما عند الله عز وجل نعم ومن فوائد الايه تحريم الظلم بانواعه والظلم ثلاث انواع من يعرفها نعم وظلم العباد بعضهم رباب الظلم الأكبر هو الظلم الشرك وهذا من أعظم الظلم إن الشركة لظلم عظيم وظلم العبد نفسه لنفسه بالماذا بالمعاصي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وظلم العباد بعضهم لبعض من كان ما عنده لأخيه مظلمه فليتحلل منه قبل ألا يكون درهم ولا دينار نعم ومن فوائد الآية أن مهر المرأة لمن لها لها كما قال في أول الصورة وآت النساء صدقاتهن نحلة ومن فوائد الآية يجوز للرجل يتزوج موليتها أو اليتيمة صح نعم طيب النهي أما ذا بخس حقها عدم العدل ولا يجوز ينزواج اليتيمة بل لو تزوجها وصرف عليها وأدى حقها وقام بما يجب له أجر عظيم لأنه يتيمة. يتيمه لو قام واعطاها مثل مهر مثلها واعطاها ما تحتاج وغيرها ما تعرفون اليتيم مكسور الخاطر واليتيم يرى نفسه أنه أنقص من غيره فحينما يقوم هذا الرجل على هذه اليتيمة ويحتسب الأجر عند الله الزوج هذا أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى حينما يبغى الناس أن يعلقوا بالآخرة يعلقوا بالآخرة نعم ومن فوائد الايه العنايه بالمستضعفين من الموالد ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن والنبي عليه الصلاه والسلام كان يرحم الصغار كان يقبل الصغار وكان عليه الصلاه والسلام صلى مره وجاءت زينب يعني صلى الله حامل زينة. فإذا سجد وضعها إلى غير ذلك وكان إذا مر على صبيان سلم عليهم نسينا نكمل الايه نعم فيها تكمل الآية وما تفعل من خير فإن الله كان به عليم نعم. وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما وما تفعل من خير صغير أو كبير سرا أو جهرا أي خير واجب أو مستحب فإن الله كان به عليما هذا حث على ماذا فعل الخير لماذا فإن الله عز وجل يعلمه ما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله عز وجل يعلمه فما تفعل من خير صغير أو كبير فإنه لا يفوت وهو مسجل ففي حث على فعل الخير والحث على فعل الخيرات والأعمال الصالحات وخاصة فيما يتعلق في اليتامى والمساكين والفقراء فإن بعض الناس ربما لا ينشط لهذه الأعمال فليتذكر أن الله عز وجل يعلمه ولا يستحقر شيء ربما ابتسامه في وجه مسكين أو ابتسامه في وجه فقير فإن الله عز وجل يعلمه ويثيب عليه لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق وقد ذكرنا لماذا الإنسان لا يستحق شيء من الأعمال الصالحة لأنه لا يدري ما الذي يدخله الجنة ولا يدري أي أعماله تكون أخلص لله لأن القاعدة أن العمل كلما كان أخلص لله كان أعظم, أعظم عند الله عز وجل وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما الناس بعض الناس حينما يعمل بعض الأعمال الصالحات أو يستحقر بعض الأعمال الصغيرة يعني يعتقد أنها ربما لا تصل لمنزلة عالية فحينما يعلم أن الله عز وجل يعلمها وأنه يثيب عليها وأن العبرة بالإخلاص كما قال بالمبارك المبارك رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغيره النية فإن الله عز وجل عليم بذلك فليحرص الإنسان فعل الخيرات وكلكم تعرفون في الرجل الذي أزاح غسنة شجر من طريق راه النبي في الجنه راهه النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه لانه عمل عمل عمل هذا العمل الصغير لكن باخلاص والتي سقطت كلمه وما تفعل من خير فان الله كان به عليما ابدا ما تنفق نفقه والله لو تعلم ولو تعمل من اعمال الخير لا يعلم بك احد فان الله عز وجل يعلم ذلك بل ان السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على الا يعلم ب أحد حتى ذكر من الرجب رحمه الله ممن تمنى الموت حينما تكلم عن تمني الموت قال وممن تمنى الموت بعض السلف حينما علم بعمله الصالح ذكرها بالرجب ذكرتها أنا في شرح رياض الصالحين وأم أمهات المؤمنين حينما جاءها عطاء عمر ماذا قالت قالت اللهم لا يأتيني عطاء عمر السنة القادمة اللان والمجيت فماتت خافت من الفتنة واحد السلف علم به علم به بأعماله الصالح كما يعلم به أحد فلما علم به دع الله, دع الله أن يميته فماته والأمثل على ذلك كثيرة فحينما يعمل الإنسان من خير بإخلاص ولا يعلم به أحد فإن الله عز وجل يضيعه بعض الناس يحرص على أعمال أمام الناس حتى يمدح حتى يأخذ الأجر في الدنيا ليس لك من عملك إلا ما نويت فإن عملت هذا العمل من أجل الدنيا من أجل يعلم به الناس فليس لك من أجلك إلا من نويت ومنبع النقطة الاخيره وهي أن الناس صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان إلا من رحم الله أصبحوا يهتمون بماذا؟ يهتمون بالأعمال أمام الناس وأعظم الأعمال أعمال التي لله عز وجل الأعمال السرية التي لا يعلم بها إلا الله لماذا تدل على قوة الإيمان؟ من يعرف؟ لأن هذا من قوة إيمانه يعلم أن هذا العمل السري سيكتبه الله ذلك الرجل من ضعف إيمانه يرى أن العمل إذا لم يكتب و... إذا لم يشاع وإذا لم ينشر وإذا يكتب هنا وهنا أنه لن يكتب له الخير فيأتي الشيطان لأحدهم ويقول حتى يستفيد الناس حتى يستفيد الناس، فيبدأ الإنسان ويعمل الأعمال الصالحة أمام الناس فشيئا فشيئا فشيئا يتعود على الشرك تعويد هي تعويد شيئا فشيئا فأصبح إذا أراد أن يعمل عملا نشرى في المواقع ونشرى في المنتديات وهنا وهنا فيحذر الإنسان من مداخل الشيطان ويحرص كل الحرص أن يفق ثقة عمياء أنه إذا عمل لله فسيكتب فسيك له القبول وسيرفعه الله ومرتفع ارتفع ما ارتفع إلا بالأعمال السرية والجهرية بالأعمال السرية وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن الأعمال السرية هي الأساس وأن العمل المخلص أعظم وأعظم نختم بأمثلة لماذا النافلة في البيت أعظم أه أخلص أخلص آه لماذا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار أخلص آه. لماذا الدعاء لأخيك في ظهر الغيب أفضل من الدعاء بوجهه؟ أخلص، يمدي اخلص لأنه أخلص وأمثل على ذلك كثير حدث ولا حرج أن العمل الذي سرا أعظم عند الله فصلاة النافلة أفضل من المسجد في البيت أفضل لانه اخلص لله صلاه الليل افضل من صلاه النهار لانه اخلص والدعاء لاخيك بظهر الغيب ولك الملك ما يقول ماذا يقول ولك بمثل لماذا لانه اخلص لان الانسان حينما يدعو لاخيه لمسلم او لعالم او لاحد بظهر الغيب هذا دليل الاخلاص وفق الله الجف ففي حث على العمل الصالح ولو كان صغيرا وعلم الله عز وجل لا يخفى ابدا والله تبارك وتعالى اعلم طبعا الله عليم به يجازي يجازي عليه الله اعلم صلى الله وسلم على ربينا